يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى 114. بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه حبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحبيب حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يرز عليه فطرا فما استطاع ان يظهره وما